وَأَكْفُرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ أَوْ يُحَادِجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ